ذِكْرٌ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الغير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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَرَى عَلَ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِى عَذَابٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن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 يَا جِبَالُ أَوْمِي بِمَا عَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَمَّ لَهُ الْحَدِيدِ أَنْ يَعْمَلَ صَالِحَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْبِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَمَن يَظْلِم مِّنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ يَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَةٍ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 عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العلم وبدلناهم بِجَنَّ تَيْهِم جَنَّ تَيلْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمطُ وَبَدلناَاهُم بِجَن النَّتَيْلْهِمْ جَن النَّتَْن ذَواتَ أُكُلٍ خَمْطُ وَأَسْل وَشَئم ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا مَا هُمْ فَجناهُم أَحادِي سَ وَمَزَّقُنَاهُم كلَُّمُمَزْمَزَقَ إَّ فيِي ذَلِكَ لَ آياتاتِ لِكُل لِصببَالِ شَفُ وَل قَدص وَدَّقَالَهِم إِبَل سُغًَا مهُوفَد إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو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 وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لهم مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا ذِي بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَاءَ الْظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ يَنْظُرُونَ رَبَّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَا قَوْمَ لَا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا فَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ مَا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه أعماق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من مذير إلا قال مترفوها إنا بما فيكون وقالوا نحن اكثر اموالهم واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند الدار الا من امن وعمل صالحا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ḍِعْ فِي مَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاذِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَدْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اها اولائي اياكم كانوا يعقد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 لا ضَرَّ وَلا ضُرَّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَّامٍ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ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 عما كان يعقد آباؤكم وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك منذ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَاءٍ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا ما حذت ان تقموا لله مثنا وفراده ثم تتفكروا ما بصاحبكم من دنه انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 وِنَاءَ الْفَق وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِنِيدُ وَإِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبّ لَ سَمِي يَ قَرِي وَلَْ تَرَائِ فَزِعوا فَلَا فَتَ وَأُخِذُ مِم مَّ كَانِ غَرِي وَقَاُ آممَن م بِهِ وَأَنَّ لََ تَنَاوُشُ مِمَّا كَانَ بَعِيدٌ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ